روى الإمام حماد بن سلمة رحمه الله تعالى انظر الى خطوره النميمه وهذه قصه يتناقلها السلف ومن رواتها الثقة حماد بن سلمة يقول إن يعني رجلا كان عنده عبد مملوك والعبد المملوك لا يشترط فيه ليس لا يعني ذا لون معين بل إن الموالي في صدر الإسلام كلهم من البيض ولا يختص العبد باللون الأسود كما يشيعه الجهلة والذين لا يحترمون إخوانهم المسلمين بل العبودية هي عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه ماذا؟ الكفر عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر بغض النظر عن لونه أو عرقه إذا أسر وهو كافر لك الحق أن تستريقه أبيض أحمر أسود أخضر ايا كان لونه فعنده عبد المملوك فجاء ليبيعه ومن صدقه ذكر أن فيه عيبا هذه الحادثة يرويها حماد بن سلم, سلم رحمه الله قال هذا العبد فيه عيب فإن كنت تريد ان تشتريه على عيبه لا تلومني غدا قال وما عيبه قال نمام قتات ينقل الكلام بين الناس لقصد الافساد بينهم فقال نعالجه يعني ما أنا اشتريته رأى ثمنه رخيص فاشتراه فلما اشتراه بعد أيام كما يقال الطبع غلب الاش التطبع ومن شب على شيء شاب عليه هذا العبد ما ترك عادته أراد أن يوقع بين الزوج وزوجته ذهب إلى الزوج وقال إن سيدتي تريد أن تقتلك والدليل على ذلك أنك إذا اويت إلى فراشك اجعل نفسك نائما تناوم ولست بنائم وتراقد ولست براقد فإنها سوف تذبحك بالسكين وهذا مصداق كلامي فاستعد الرجل ثم ذهب إلى المرأة وقال إن مولاي يعني يريد أن يتزوج عليك ألا أدلك على عمل إن فعلته لا يتزوج عليك قالت نعم قال إذا نام إذا استغرق في النوم خذ الموسى واخطع شيئا من شعرات حلقه من أسفل لحيته وضعيها في المكان الفلاني فإنه لا يستطيع أن يتزوج عليك فجاء الرجل ينام فتناوم كأنه صدق العبد النمام تناوم هذه المسكينة الغيرة, الغيرة غيرة عمياء لما شعرت أنه نام اخذت الموسى لتقطع شيئا من شعرات لحيته بدعوة أنه لا يتزوج عليها بعد ذلك فلما أحس بذلك وهو صاحي ليس بنائم قام وذبحها ثم جاء قومها فقتلوه ثم اشتبكت القبيلتان قبيلة الرجل وقبيلة المرأة وتقاتلاء وتفانيا، وهذا مصداق قول بعض السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة لأن النمام يفسد أمة يفرق بين الأبي وأبي وبين الاخوه وبين الزوج وزوجه وبين القبيلتين وربما بين دولتين ربما أشعل فتنة بين دولتين هناك أحد الأمراء أو الملوك له جليس صالح دائما يقول له واعظا يقول جاز المحسن على إحسانه ودع المسيء ستكفيك إياه مساءته إساءته هذه نصيحة في كل يوم يرددها جاز المحسن بماذا؟ بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إياه ماذا؟ إساءته هناك شخص نمام حاسد حسد هذا الرجل أن هذا الملك والأمير يسمع له هذه النصيحة في كل يوم جاز المحسن بإحسانه وداع المسيئة تكفيك إياه إساءته فذهب إلى الملك أو الأمير وتكلم في هذا الرجل قال إن هذا الرجل الذي ينصحك في كل يوم يروج بين الناس أنك أيها الأمير أبخر تعرفون معنى أبخر؟ يعني الذي ثمه رائحة فمه كريهة وهذا أمر يرد به النكاح يعني لو أن امرأة اشتكت من بخر فم زوجها لها الحق أن تطلب الطلاق إن كان ثابتا إن كانت لا تعلم مقابل النكاح فقال وما الدليل على ما قلت قال الدليل اجعله يقرب منك فإذا دنا منك فإنه سوف يضع يده على فمه على فمه وأنفه، لأنه يظن يتأذى يظن أن يقول انه يتأذى برائحة فمك أيها الملك. ثم ذهب إلى الرجل، فقال له وهو ذاهب إلى الملك، قال ما رأيك لو أكلت عندي شيئا من الطعام؟ فلبى دعوته، فأطعمه طعاما فيه ثوم وبصل كثير، إلى درجة أنه يعني يغير فمه. فالرجل ماذا يفعل امام الملك ابتعد عن الملك قليلا وبأخذ يردد نصيحته التي يقولها في كل يوم ف هي إيش جاز المحسنه باحسانه ودع المسيئه تكفيك اياه اساءته قال صدق الملك قال اذا ساختبره هذا الرجل ابتعد قليل لان معه ريحه ثوم وبصل اكله اياه ذلك من فقال له أذنه أذنه مني أذنه أذنه حتى قرب فلما قرب منه كثيرا وضع يده على فمه وأنفه فقال إذن صدق فلان اللي هو ال... الذي هو النمام فكتب كتابا وكان لا يكتب بخط يده إلا الجوائز الأمر الأخرى يكتبها بخطوط أخرى فكتب بيده خطابا وأعطاه ذلك الواعظ وكتب فيه إذا جاءكم حامل خطاب هذا فاذبحه إذا جاءك حامل خطاب هذا فاذبحه واسلخ جلده واملا جلده تبنا وارسله الي فعندما عندما اخذ هذا الكتاب مغلق لا يدري هذا الواعظ لا يدري قال هذا الكتاب سلمه الى العامل فلان عاملي الوالي فلان فاخذه لما نزل من الملك قال ما هذا الكتاب قابله النمام سبحان الله ولا يحيق المكر السيء إلا, إلا بأهله قابله ذلكم المعلشنا والله ليس من عادة الإفراط في القصص لكن هذه يرويها السلف في باب النميمة قابله النمام قال ما هذا الكتاب الذي في يدك قال هذه جائزة هو ظن أنها جائزة الواعظ على نياته يظن أنها جائزة قال الملك جزاه الله خيرا كتب لي جائزة وأذهب الى العامل الفلاني لاسلمه هذا الكتاب حتى يعطيني ماذا جائزة طيب قال ما رأيك لو وهبتني هذا الكتاب هذه الجائزة الله أكبر ما رأيك لو وهبتني هذه الجائزة وكان الرجل كريما قال إذا وهبتك إياها فأعطاه إياها فذهب هذا النمام إلى العامل فرحي أريد أن يأخذ الجائزة فلما فتح الكتاب وقراه دعا بالرجل وقال اذبحه قال ان الملك قول كذا وكذا اذبحه وارز واصلخ جلده قال طيب امهلني حتى اراجع الملك قال والله انا لا استطيع الملك يمكن يعاقبني لو انني ما نفذت هذه الوصية يمكن يعاقبني فذبحه وسلخه وعبأ جلده من التبن وارسله اليه من اليوم الثاني جاء الواعظ أمام الملك وقال كلمته المعتادة جاز المحسن بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إياه إساءته قال له ما شأنك ألم تذهب إلى العامل الفلاني وتسلمه الكتاب الذي كتبته لك قال بلى أيها الأمير ولكن أنا قابلني فلان عندما نزلت من عندك لاقيني فلان الذي نم عند الملك لقيني فلان وطلب مني أن أهبه الجائزة التي كتبتها لي في هذا الكتاب فاسترجع الملك وقال إنا لله وإن إليه رجع أدن أدن إلي أخبرني ما قصتك لماذا وضعت بالأمس يدك على فمك قال نعم يا أيها الأمير إنني عندما ذه... جئت في الطريق ذاهبا إليك دعاني هذا الرجل وأكلني طعاما فيه ثوما أو بص... وبصلا فخشيت أن تتأذى أيها الأمير برائحة فمي فوضعت يدي على فمي خشيه تتأذى بتلك الرائحة فأخذ الملك يردد هذه المقولة احسن جاز المحسن بإحسانه ودع المسيئة تكفيك إساءته هذا ذكرها جمع من أهل. أظن ذكرها صاحب روضه العقل على ما إلا واهما ابن أبي حاتم في روضه العقل أو غيره أذكرها من بعيد وما زال المشايخ يذكرونها في مجال الوعظ في مسألة الغيبة والنميمة